من المعصرات ما أنثجج ل نخرج به حب ونباتة وجنات ألف فا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصوت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 إن للمتقين مفازة حدايق وآناب وكواعب أتراب. وكأسا فيها طال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء الحساب ربي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن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 بكم قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب.